يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك أمور لم يردها الله لا شرعا ولا قدر الإرادة الكونية والإرادة الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية من حيث وقوع ذلك ذكر فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى أقسام وذكروا فيها أيضا تفصيلات فمثلا إيمان المؤمن إيمان المؤمن وقيامه بالطاعة والعبادة هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وأراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا أراده تبارك وتعالى كونا وقدرا وأراده جل وعلا شرعا ودينا وكفر كفر الكافر الكافر الذي وقع في في الكفر هذا أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا لكنه لم يرده شرعا ودينا لم يرده تبارك وتعالى شرعا ودينا وإيمان ايمان الكافر ايمان الكافر الذي بقي على كفره الى ان مات اراده شرعا سبحانه وتعالى ودينا ولم يرده تبارك وتعالى كونا وقدرا فبهذه التفاصيل يعلم آه آه هذا المعنى من حيث الإرادة يعني وقوع الإرادة الـ الـ الـ الكونية وـ وـ الإرادة آه آه والإرادة القدرية والإرادة نعم السرعية الدينية نعم هل تصح هذه العبارة وهي كل كيفية انقدحت في ذهنك فالله على خلاف ذلك الأولى بدل أن يقال الله على خلاف ذلك أن يقال أعظم من ذلك الله على خلاف ذلك الاولى أن يقال أعظم من ذلك أو أكبر من ذلك أو أجل سبحانه وتعالى من ذلك أما كلمة بخلاف ذلك فهذه اللفظه فيها إجمال هذه اللفظ فيها إجمال فالأولى أن يعبر في هذا المقام بأن يقال فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك أو أجل من ذلك أو أكبر من ذلك نعم كذلك هناك من يجعل قاعدة فيقول عدم درك الإدراك إدراك والتفكر بذات الله إشراك عدم درك الإدراك إدراك يعني كون الإنسان يقطع عن نفسه الطمع في الإدراك هذا إدراك يعني هذا يعتبر فهم هذا يعتبر فهم و إدراك صحيح في هذا الباب إدراك لحال الإنسان وقدرة فهمه وقدرة عقله في هذا الباب فعدم إدراك درك نعم عدم درك الإدراك إدراك يعني الإنسان إذا عرف عجز نفسه وقصور فهمه عن ذلك هذا يدل على أن الإنسان يعني على فهم وعلى علم بعجزه وضعفه وعدم قدرته نعم والتفكر بذات الله إشراك جاء في الحديث قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله لأن التفكر في في, في آلاء الله سبحانه وتعالى التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى يهدي لعظمة خالقه عظمة خالقه وكمال مبدعه سبحانه وتعالى وموجد هذه الكائنات أما التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الإنسان إلى الدخول في طمع في إدراك كيفية الذات فيقع في الباطل نعم يقول من فضلكم يا شيخ هل هناك اسم لفرقة معينة اعتبرت التمثيل أصلا من أصولها نعم يعني هذا موجود في في فئات عرفت عنهم هذه العقيدة وصرحوا بهذا بهذه الألفاظ صراحة وكتب الفرق تذكرهم بأسمائهم وأشخاص من لهم مثل هذه المقالات الباطلة ف... و... و... والأصل في... في مثل هذه الأمور أن كل باطل عفوا الأصل فيما جاءت الشريعة بإثبات أنه تجد الناس فيه على جانبين من الباطل فباب الصفات وجد المعطلة وجد أيضا من يقابل هؤلاء وهم الممثله وكل منهم باطل و وفي هذا يوجد فئات من الناس وهذا أيضا يوجد فيه فئات من الناس نعم ذكرتم وفقكم الله أن الموت مخلوق من مخلوقات الله فهل يقال هو مخلوق حسي أو معنوي لا هو مخلوق له ليس مجرد معنى بل هو مخلوق ولهذا يؤتى به يوم القيامة وعلى صورة كبش ويذبح حقيقة بين الجنة والنار ويراه أهل الجنة ويراه أهل النار ويقال لهم تعرفون فيقولون نعم نعم يقول أحسن الله إليكم ما التحقيق في اسم الله الأعظم ومن أحسن من فصل في ذلك اسم الله الأعظم جاء في ذكره أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الحديث الذي فيه أن هو حديث ثابت أنه سمع رجلا يقول في دعاء اللهم اني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام قال لقد سالت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به إذا دعي به اعطى وإذا سئل به أجاب وجاء في ذكر الاسم الأعظم أحاديث أخرى من هذا القبيل فأهل العلم في تحديد الاسم الأعظم لهم أقوال عديدة لكن كثير منها يعني بعضهم أوصلها إلى أربعين قولا في, في الاسم الأعظم لكن كثير منها بعيد جدا وليس له ما يدل عليه في, في النصوص لا من قريب ولا من بعيد ومن أهل العلم من يقول في هذا الباب الله أعلم يعني في هذا الاسم وأن تحديد هذا الاسم لا يعلم وإنما هو شيء يعني في في في في بعض النصوص أخفي تعيينه مثل ما اخفيت ساعة الجمعة مثل ما اخفيت ليلة القدر. حتى يجفهد الإنسان في اسماء الله تبارك وتعالى متقربا إلى الله بها وأقوى ما قيل في تعين الاسم أقوى ما قيل في تعيين الاسم لأن لها حظ من الدليل عليها أن اسم الله الأعظم هو الله والقول الآخر أن اسم الله الأعظم الحي القيوم وايضا من ما قيل وهو أيضا قوي أن اسم الله الأعظم لا يختص باسم واحد وإنما الأسماء التي تجمع معاني أسماء الله وصفاته كلها لأن هناك أسماء تجمع معاني أسماء الله كلها وعلى كل حال العبد مطلوب منه في كل مقام أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويتخير من الأسماء ما يناسب حاجته وارزقنا وانت خير الرازقين اغفر لنا وأرحمنا وانت ارحم الراحمين يتخير من الأسماء ما يتناسب مع مطلوبه وحاجته كما هو الشأن في دعوات الأنبياء في القرآن والدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يقال في هذا المقام إن من دعا بالدعاء ال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم من دعا بمثل هذه الدعوات التي ثبتت في الأحاديث يقال إنه دعا باسم الله الأعظم وإن لم يعرف عينه أو يعينه من مما ذكر في, في الحديث من أسماء لله تبارك وتعالى نعم يقول ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة الإرادة تنقسم إلى نوعين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية وأما المشيئة فليست منقسمه ليس هناك مسيئة كونية قدرية ومسيئة شرعية دينية وإنما المسيئة هي ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ولهذا الإرادة الكونية القدرية ترادف المسيئة نعم صلى الله عليك هل يمكن أن يمثل لشيء لم يرده الله لا كون ولا قدر بكفر المؤمن نعم الـ كفر, الـ كفر المؤمن الذي أراده أراد الله سبحانه وتعالى أن يموت على الإيمان الذي أراد الله كونا وقدرا أن يموت على الإيمان فكفره ليس مرادا لله كونا وقدرا والكفر ليس مرادا لله سبحانه وتعالى شرعا ودينا نعم يقول فضيلة الشيخ هل من الممكن للشخص أن يقوم بعمرة وصاحب السؤال شخص مهدد يعني أنا ذكرت الأمثلة ونسيت هذا المثال فصاغه في سؤال فشكر الله هنا آمين نعم أحسن الله إليك هل يمكن للشخص أن يقوم بعمرة أخرى عن شخص ميت قريب له وذلك بالذهاب إلى الميقات نعم إذا كان في المدينة هو اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن ميت فله ذلك وهو ماجور على إحسانه لهذا الميت بالاعتمار عنه نعم يسأل عن اسم الجليل هل ثبت أنه من أسماء الله وتسمية عبد الجليل الذي جاء وعده بعضه للعلم من يعتبرون الأسماء المضافه من أسماء الله تبارك وتعالى ذو الجلال ذو الجلالي فهذا ثبت في في القرآن وأما الجليل لا, لا أعلم ما يدل عليه اسما لله تبارك وتعالى أما الاخبار عنه بذلك بأنه الجليل تبارك وتعالى يخبر عنه ولا حرج في ذلك أما عده في اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فلا أعلم ما يدل على ذلك نعم بسم الله الباطن هل هو بمعنى القريب او القريب معنا والباطن له معنى اخر لا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بين ان تفسير الباطن بمعنى القريب لا يصح تفسير الباطن بمعنى القريب لا لا يصح ولكن اذا كان العبد اذا كان العبد تقرب إلى الله وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى فالله قريب منه الذي هو القرب الخاص أما ما يدل عليه اسم الباطن لله عز وجل فهو دنوه من عباده بعلمه واطلاعه وإحاطته سبحانه وتعالى ولهذا قال في عليه الصلاة والسلام في تفسيره لا في دعائه قال اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء أي أنه سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه ومباينته لخلقه فودان من عباده مطلع عليهم عليم بهم محيط بهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء